رضي الله عنها وكنا وعدنا بذلك في لقائنا الماضي فتم بحمد الله قال رحمه الله رحمة واسعة ومن الآيات المبينة لبعض أمثال من قبلنا ما ذكره تعالى عن قوم مريم من أنهم رموها بالفاحشة لما ولدت عيسى من غير زوج كقوله تعالى وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما يعني فاحشة الزنا وقوله تعالى فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يعنون الفاحشة ثم بين الله تعالى براءتها مما رموها به في مواضع من كتابه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 يدل على أنها بريئة وقد أوضح الله براءتها مع بيان سبب حملها بعيسى من غير زوج وذلك في قوله تعالى واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا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 ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان امرا مقضيا فحملته فانتبدت به مكانا قصيا إلى آخر الآيات ومن الآيات التي بين الله فيها براءتها قوله تعالى في الأنبياء والتي احصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين وقوله تعالى في التحريم ومريم ابنة عمران التي أحصلت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين وقوله تعالى إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب فهذه الآيات التي ذكرنا التي دلت على قذف يوسف وبراءته وقذف مريم وبراءتها من أمثال من قبلنا فهي مما يبين بعض ما دل عليه قوله ومثلا من الذين خلوا من قبلكم والآيات التي دلت على قذف عائشة وبراءتها بينت المثل الذي أنزل إلينا وكونه من نوع أمثال من قبلنا واضح لأن كل من عائشة ومريم ويوسف رمي بما لا يليق وكل منهم برأه الله وقصة كل منهم عجيبة ولذا أطلق عليها اسم المثل في قوله ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة وموعظة للمتقين قال الزمخشري وموعظة ما وعظ به في الآيات والمثل من نحو قوله تعالى ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله لولا إذ سمعتموه ولولا اذ سمعتموه يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا انتهى كلام الزمخشري والظاهر أن وجه خصوص الموعظه بالمتقين دون غيرهم أنهم هم المنتفعون بها ونظيره في القرآن قوله تعالى إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وقوله تعالى إنما أنت منذر من يخشاها فخص الإنذار بمن ذكر في الآيات لأنهم هم المنتفعون به مع أنه صلى الله عليه وسلم في الحقيقة منذر لجميع الناس كما قال تعالى تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا ونظيره أيضا قوله تعالى فذكر بالقرآن من يخاف وعيد ونحوها من الآيات وقوله في هذه الآية الكريمة ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات قرأه نافع وابن كثير وأبو عمر وشعبة عن عاصم مبينات بفتح الياء المثنات التحتية المشددة بصيغة اسم المفعول وقرأه ابن عامر وحمزة والكسائي وحفص عن عاصم مبينات بكسر الياء المشددة بصيغة اسم الفاعل فعلى قراءة من قرأ بفتح الياء فلا إشكال في الآية لأن الله بينها وأوضحها وعلى قراءة من قرأ مبينات بكسر الياء بصيغة اسم الفاعل ففي معنى الآية وجهان معروفان أحدهما أن قوله مبينات اسم فاعل بين المتعديه وعليه فالمفعول محذوف أي مبينات الاحكام والحدود والثاني ان قوله مبينات وصف من بين اللازمه وهو صفه مشبهه وعليه فالمعنى ايات مبينات اي بينات واضحات ويدل لهذا الوجه الأخير قوله تعالى وأنزلنا فيها آيات بينات وذكر الوجهين المذكورين الزمخشري وأبو حيان وغيرهما ومثلوا لبين اللازمة بالمثل المعروف وهو قول العرب قد بين الصبح لذي عينين قال مقيده عفى الله عنه وغفر له من المعروف في العربية أن بين مضعفه وأبان كلتاهما تأتي متعدية للمفعول ولازمة فتعدي بين للمفعول مشهور واضح كقوله تعالى قد بيّنا لكم الآيات وتعدي أبان للمفعول مشهور واضح ايضا كقولهم أبان له الطريق أي بينها له وأوضحها وأما ورود بين لازمه بمعنى تبين ووضح فمنه المثل المذكور قد بين الصبح لذي عينين أي تبين وظهر ومنه قول جرير وجوه مجاشع طليت بلؤم يبين في المقلد والعذاري فقوله يبين بكسر الياء بمعنى يظهر ويتضح. وقول جليل أيضا رأى الناس البصيرة فاستقاموا وبينت المراض من الصحاح ومنه أيضا قول قيس ابن ذريح وللحب آيات تبين بالفتاء شحوب وتعرى من يديه الأشاجع على الرواية المشهورة برفع شحوب والمعنى للحب علامات تبين بالكسر أي تظهر وتتضح بالفتح وهي شحوب إلى آخره وأنشد ثعلب هذا البيت فقال شحوبا بالنصب وعليه فلا شاهد في البيت لأن شحوبا على هذا مفعول تبين فهو على هذا من بين المتعدية وأما ورود أبان لازمة بمعنى بان وظهر فهو كثير في كلام العرب ايضا ومنه قول جرير إذا آباؤنا وأبوك عدوا أبان المقرفات من العراب أي ظهرت المقرفات وتبينت وقول عمر بن أبي ربيعة المخزومي لو دب ذر فوق ضاح جلدها لأبان من آثارهن حدودوا أي لظهر وبان من آثارهن حدود أي ورم وكقول كعب بن زهير قنواء في حرتيها للبصير بها عطق مبين وفي الخدين تسهيل فقوله مبين وصف من أبانا لازمة أي عطق بين واضح أي كرم ظاهر أيها المستمع الكريم إلى هنا نأتي على نهاية هذا اللقاء آمل أن يجمعنا بكم لقاءنا القادم وأنتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته